وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أَوَيْرَ اللَّهِ أَبْوَيْ رَبَّنَّاهُ وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزْرُ أَزْرَةً أَزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ نَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ